وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نجزي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 فَأَطَّلَ إِلَىٰ نِهَاذِ مَن شِيعَتُهُ وَهَٰذَا مِن عَدُوِّهِ فَاشْتَغَاثَهُ الَّذِي بِنَشِيعَتِهِ عَلَى مِن عَدُوِّهِ فَوَكَذَهُ مُوسَىٰ فَقضَىٰ عَلَيْهِ اشْتَغَاثَهُ الَّذِي بِنَشِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِن عَدُوِّهِ فَوَكَذَهُ قال هذا من عمل الشيطان قال هذا من عمل الشيطان انه وعدهم مضل مزين انه وعدهم مضل مزين قال ربي اني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له قال ربي اني ظلمت غفوره انه هو الغفور الرحيم انه هو الغفور الرحيم قال ربي بما امتعت علي فلن اكون ظهيرا لل فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره في الأمس يستصرقه فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي فَصَبَّ الْبَحْرَ فَاظْلَمَ كَغَمِيمٍ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ فَلَمَّا أن أَرَاد أَن يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ دُونَهُ مَا قَالَ يَا مُوسَى كما قتلت نفسا بالأمس فلما أن أراد أن يبقش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين تريد الا ان تكون في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين وجاء اَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى بك الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ قَاصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ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 يترقب قال ربنا نجني من القوم الظالمين خرج منها خوفا يتلقب قال ربنا نجني من القوم